أَلَى اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَلَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ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 وما تكونوا في شأنه وما تتل منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا إذا تفظون فيه وما يعجب عن ربك من إفطار درة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين